بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلا عليكم غير محل الصيد وانتم حرم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 ولا آمين البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم منكم شنآن قوم أن تصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان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 لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمتردية والنطيحه وما أكل السبع إلا ما ذكيتم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 یسالونک ماذا احیل لهم؟ قل احیل لكم الطیبات و ما من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله،